تعبتنا اضل بحضار كف فاضي بلهي بشواق وعيني تام أدور بدرك الغاية يخو يوم جمر الخدور إجيت أحمل قلب ذاية كنت ليا نهر آمان يمر فضلك في كل جانب وبدمى منك أي قصور من الواجب توسبت الثرى يمتج له نهر ثالث من دموم الجراحات من عيوني الحزن ناداك تجاوبني سياط اعداء النار لخيالا بدا مجھے جسم الليل لساء بدا جسم الليل تذكرت الدرب ويات على المرة وعلى الحلوة إذا أمشي وراي تكون تمحي آثر الخطوة يا خويا الكانت بعينها ستر غا ينسل بقوة وانا لو ما ظلام الليل مجيتك أبعث الشكوى يا خويا الرايا دليني عليها أريد أصنع ستر للنسوة بيها لو أن أقدر أريد تشوف ختك دمعي النعار ولا موجتك احمل نار لخيار ولا موجتك احمل نار جسمك بيل där موجتك احمل نار لخيار حسد دليني جسمك بيل到 راتب خاطري لفرق يا خويا والحزن هثمى تدلى من رموش العين جمر من حسرتي أحمر ترى ما عندي يا عباس سوى بشفاني أتستار من فاض رماد الموت وخل جمري الغضب بيسعار على قبرك زرعت أحزاني شاهد حفرتي بدمعتي كل المشاهد أخط حزني بنزي في دمات يا بو فاضل ولا بنساك ولا جيتك أحمل نار <تصفيق> لخيار <تصفيق>